اذعم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد لصركم الله ببدر وأنتم أذله ف. إذ تقول الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي كفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 بتهم فيقرب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون